بسم الله الرحمن الرحيم والنجيم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى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 119. ولقد رآه نزلة أخرى 110. عند سدرة المنتهى 111. عندها جنة المأوى 111. إذ يغشى السدرة ما يغشى 112. ما زاغى البصر وما طغى 113. لقد رأى من آيات ربه الكبرى 114. أفرأيتم اللات والعزى 115. ومنات الثالثة الأخرى 116. ألكم الذكر وله الأنثى 117. تلك إذا قسمة ضيزى 118. إن هي إلا أسماء 126. وسميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 127. إن يتبعون إلا الظنى ما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمن فَإِنَّ اللَّهَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ في الاخره يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم إن يتبعون الا الظن وان الظن لا يهني من الحق شيئا فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم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 119. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن 110. إن ربك واسع المغفرة 111. هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم, وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا 111. هو أعلم بمن اتقى 112. أفرأيت الذي تولى 113. وأعطى قليلا وأكدا 114. أعنده علم الغيب فهو يرى 115. أم لم ينبأ بما في صحف موسى 116. وإبراهيم الذي وفى 117. ألا تزر وازرة وزر أخرى 118. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 119. وأن سعيه سوف يرى 110. ثم يجزاه الجزاء الأوفى 111. وأن إلى ربك المنتهى 112. وأنه هو أضحك وأبكى 113. وأنه هو أمات وأحيا 115. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى 116. من نطفة إذا تمنى 117. وأن عليه النشأة الأخرى 118. وأنه هو أغنى وأغنى 119. وأنه هو رب الشعرى 110. وأنه أهلك عادن الأولى 111. وثمود فما ابقا وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واظى والمؤتفكه اهوا فرشاها ما غشا فباي ا ربك تتمرا هذا نذير من النذير الاولى ازفت الازفه ليس لها من 111. <تشفة> أفمن هذا الحديث تعجبون 112. وتضحكون ولا تبكون 113. وأنتم سامدون 114. فاسجدوا لله وعبدون